يسر موصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الفلاوة بسم الله Um <laughs> and in <laughs> the to um. Oh, oh, oh. وَسِيمُ الْلَّهَ ذَالِكُ فِي الصُّبْحِ أَذْهَرُ مَعَ عِيسَى الَّذِي مَنَّ